لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم نسألك بنور وجهك الكريم وأن تزيد في إحسان محسننا وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة وأن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله كبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله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 Ons salam Ons salam Ons salam Ons salam Ons على الفلا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 اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه الله المقام المحمود الذي وعده نودي لصلاه العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكه المكرمه يا رب سبحانك سبحانك ربنا في علاك وأنت حي قيوم خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك اللهم ها أنا بين يدي مكارمك وقفت بين يدي الجواد الغفار سائلاً راغباً تائفاً مستغفراً أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك ومن علي بحمدك حمداً يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك سبحانك ربنا وتعالي عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك وسبحانك أبدا أبدا سبحانك اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بدكرك اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط حجة ترتجا وعند الحساب عملا نافعا محضرا اللهم اجعلني الذين يذكرون آلاء الله وفي الذين يذكرون أنعم الله وفي الذين يذكرون الله قياباً وقعوداً وعلى جنوبهم اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك سبحانه يا من لا يقال لغيري سبحانك اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك اللهم تاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها وأسألك الجنة ونعيمها اللهم لا تؤدبني بعقوبتك ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك ولا تأخذني بسوء حيلتي ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك وأسألك أن تبدل هذه الزلاة حسنات بصدق التوبة إنك أنت التواب الرحيم وسبحانك يا من استضل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك فأضلت رحمتك عبادك الخاطئين سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك اللهم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 وَمَن نَّعَمَّرْهُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نَّعَمَّرْهُ نَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ينبغي له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 فَهُمْ لَهَا مَارِكُونَ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ <تخذوا> من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إني سِرُّون وَمَا يُعْلِنُونَ الله الله اكبر سمع الله لمن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 أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل الله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 الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا Allah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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنَّنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقِرَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ